بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى سورة قاف بينك بالله إلى آيات الصدر إيشانات. سورة قاف ومكية من السور المكية وهي وصورة دي كنتنات ترتيب القرآن كريم آياته دون وعفرتان إيشان سورة قاف حزب قليلاه أما السبعة اللي إلى مفصل يا كمل الوضع تذكر قارب وحده سورة الحجراة مقصوب الوضع سيد سحابة وأغريتين وحيو أغريتين, وحي أغريتين صدق سورات شن سورات تضب سورات سجال سورات كويه تضب سورات صدق هي تضب شن هي تضب فاتحاد من الخبراء بس ده اللي مفصل الكاسر سجع وأجس ك سرديس مسيرة دائرة مركب جس كاملا وجزك بجات له أنت كلوحيون قنطانان ساسينون قنطان قاف إلهي بقوله ولا شيء ذو والقرآن قران كيف أنكر لأرتي المجيد أشرفت لهاي لا تبعثنا ولن صباح جوابي بل عجيب وحي لجاب أن جاءه منه أوجم منذ كودق أؤمن وياك منه جرنا يانو بشرة فقال الكافرون قالوا جوابي هذا كان ون كان وطاي شيء شيء عجيب والله و la yaabe waxa kamida ayda mitna markaan dhimano oo wakunaana hano turab aan turab miyaana la soo baxay jawaab saase noqon ayda mitna markaan kuuna turab aan doobax dalika soo bixintaasi rajcu soo noqdo biciidu fago aqniga أمر be kusugan marijin أمر amar khaldan wallahi subhanahu wa ta'ala qafka qulya waxa ilaahay wajabii qabuur la ilaah jabal qaf oo aderbijan haga shakaa wa kan shay allogay wa dunka ku wada xsan oo samadan soo keyd wa agaadanta ay u sida ugu korayso marka hadii sida la qaar wa sawabke jannada lisku sawab ma nin doona inay ahay jannatu arda jannaddu ka ku marka ditaal buurta meesha ku nabigu xoorii ee waa duneel iyo marka furad iyo jeexuun buurta seeka soo marka waxa uu dhawday jannada nabiga lugu ila dunka lugu abuuray samada lugu abuurayne hindiyu kusoo diray meel sare aad dib leeyna qulyaad buurtu wasida yiri sideeday ina gagaada magaranayna Alla heed allah wuxuu ku dhaartay quraanka sharaf tale waala idii soo bixu way jawaabsi nabi muhammadna waa xaq weyn marka way la yaabeen oo xumaanta ka oo iyaga ka dhashay afiqaaniin inuu u yimid bay wax la agoonka ay la waliyi كان wa wax la la yaabeen markaan u dhimanno oo an carra ahana yana la soo bixin ay la ila waso noqosho fog bay u aqaliga ayda mitna ma markan dhimano oo wakuuna anahana tuuraban carro yaanu waxuna la soo bixi waa wax la yado dalika sida si rajcun soo uulin weeyii ba'idun fagu aqliga ka fagu qad calimna qad calimna waxaan ognahay wa وعندنا أكثر agsaydana waxa kitabu qotab xafiduna xifdiyo waxa soo dhayn ku qarin yihiin bal kaddabu way beeniye bil haqi bay beeniyeen lama مريجين أو yimay oo faamiyagu fi amrin amar bay ku soo marijin oo khaldan khaldan waa murugtiyo kala murugsan way allah wuxuu leeyay markay iyagu leeyeen مثل خالد ذرها يك عن تو يوم يمشي كعبة هذا يوم كل واحد أجا يبود هذانا وحاشروا وانتهى كتاب قرنب أبيت له وحاسروا نكون ديوان كشينين بركة الله سبحانه وتعالى علم قيس يقدره دي قد علمنا وحنا أقنا يبوا ما تهم خصل أرض أرضه وحنا كنا صامين منهم يجا حجار بركة أرضه عن تو وحنا كعن وقدم بنا جاين كتاب وكتاب حفيدون waxaa soo dhig ku diwaan gashaynin bal hadalkooda iska badhaafay kadib wax hay beeniyay bil xaq waqur'aankii bay beeniyeen lama jaoo markuu yimid oo fowhoom iyagu fi amr an amr be ku jmarijin oo khaldan oo murugsan allah wuxuu layay markay soo cilinta diidan yiin aflam yandrum وما لها وما سنان من فروج وحد دلع على ملك والارض لو الخنا بالدنا هواف في الني والقينا وكان كدلت فيها دخدده رواسي بوره اددغ وانبطنا فيها من كل زوج نوع كسبه جن قروح بدن ما حد سى له لكل عبد أدون كل اللي لوانينو منيبن توبكن قوة قال قل دواني إيه وهذا وين كونت فاعل؟ ألا وحوليه هاي مركي ليه أن مسوع لينكره صمد ما أركع دش هذا بل سير أقول سنتاي يحتجها لجوق <تصفيق> الرحية قرحة يضيعها لجوق <تصفيق> الرحية عند الدلة على نهاية دل الدلة على نهاية للكنوات في ذي يبود الله سبحانه وتعالى بورا نطل صار صار بور بوره buura la tur saar sare buura suula hos bi uga tusay oo dhagu xilaha hos bujira waxan ka dhaleena ardada dhaxdeeda wax kasto oo fiican badan nooc kasta oo fiican haddii nabadka iyo bani aadamka yahawayaan dadka indhaha lagu furiyo waan ugu waan qof kasto oo haqa u diyaara yaa dadka diidan soo iyo qudrunada alle لا خلق ولا من خلق الناس ايضا سلم معناتها ا فلم يلدوا السماء أو فوقهم دشوده كيف سيده بنيناها انو ديسناي وزينناها انو قورحني حدقي هي نلكي وما لها عمر سكنان واحد دللعه والارض ارض دل في الدنيا وان بلا ادناي والقينا وحان كو دختو لأ لا تبيده من أهلها وانبتنا وحنا كسر صار في هذا حديثا من كل زوج النوع خستوا بهجن وروح بدن نبات كي هذا أركسين يوم ذكره يعني لكل عبد أضل أرك كل يوم لا يمني بنقطعه كأن بدن ونزل من السماء سبض ماء بيوم مباركنا وخير بدن بياب بدن ألقوا faan bathna wasoonna leen bihi biha sababtooda jenaatin beero oo beergeedooda iyo wax يعني xasiidii beerbareedaa yaani wahan oo minal xasiid bay ka dhigantahay habad oo waxa lagu goyo salka laga goyo wan nakhra timir seen wasoobixnay baasi qaatin xaalada ilaa dheer tahay laa waxa usugnaaday dal cul ubaxna للعباد أضواءه لرزق السينيو واحد وان وانكنوا ليني به بيجي بلدة مقالمية تنورد متوأارة كذلك استدأشوي ألف فريج جزبي حنتين انت اردم كي يربك ربك انت شو دا نرواتك سار وين لا سبحانه وتعالى وحليه هاي سما ده وحنكشود بيا بركة يسناو خير بدل ابر جدود سار ليس سا. بربلة حب الحب الحبل waa izoofowu haba ku kale naxjalaa wa haban oo min al-hasida firi baarsan lugooyaa waxan samada ka keenibiyo ee barakaysan oo sidaasa timir timan soo dalinay oo der der oo bixiddu soo saaran waxa adoomaha lagu arsaaqay magaladaba sida مباركنا وخير بدن، فامبطننا وان خصود لينبيه بيها سبب تود الجنة تنبأرو، أبيرجيدود يوحب الحسيدي زرع يلقو يفريديسي، باسقات الحلا إن ندرتاه، له أبوح واهذا دلحن أوبح نديدون استلتر سارم بعد دوما وصوناه، وحينا وان كنوا لينبيه بييه بلدة المقال كذلك السد عادلك يسأل فروجته بحنتي إنهن أهاد كذبت ويبني سقاب لهم كفو قوم إنه يحب بابني وأصحاب الرسالة من كعلك أصحابك أها إنه بيقول علك كوفي ذي بابني وسمويد في هاي سمويد بابني وعاد وعاد بابني وفرعون يوحن اللود في هاي اللود دتك ولتشويه يوصعب ولا يكتس دتك كين أها يو قوم تطبع تطبع في هاي قوم كيس kullu عندما ka dambayl rusulaha rusul shii bay beeliyeen fa haq waxa ku waajibay wixii digood digay cadaabkan ku goodeen allah wuxuu leeyahay nabi muhammad oo kaliya ma ahee ummadaha soo dhanbaabeen umad walba walaalaad marka ashaabu marka culuumada qaarbaa waxa ay leeyihi waa kala laba ummadood ku taxriinay in waa umad ee ay marka leelayahay waa kayntay wax marka akhuum leelayahay inta hore karab ninka weyn oo boqor ka qoomkiisa oo نبي قودي بي قد كن كو... يئيل كوفدين انت سو دنبو الله جل سبحانه وتعالى كذبت وي بيني قبلهم كو قوم نوح نوح قومك سي با بيني واصحاب الرسيل كان نيمكو صاحب كا با بيني وثمود فيثمود با بيني وعاد عاد بيني وفرعون واخوان لوط لوط اللو داتكي بيني وقوم تبع تبع بيني كل دمانتهم كذبة ويبنيها رسول رسول شيء هذا قالوا ولبهل رسول بيبنيه أرسل قفكي بيبنيه رسول شو أنينه بيبنيه بكرنقتها بي فحقه حقه واجب وعيدي قد جئي بكواجب الله هو ليه أفعلينا ما هو حالك كدة عليه وكم عجز من الخلق الأولي أبو كهري بل كليهن من مسوع لينكر ما أبو كهري كدة عليه وكم بلهم يوم في لبس خلط بيكسوينه ومن خلق أبوه جديد وعصب أبرك عص أبرك عصب يا أبورك عصب خلد بيك جسوا جيني سحب يوفى مسني الله يعلي أفاعينا ميا نكد على أكون عجسني من خلق أولي أبورك يهار برك ليه نمسو علينا بلهم يبو في لبس الخلد بيك جسوا من خلق أبور جديد نعصب الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان تذكر أبوه ونعلم ونحن أبنائه ما شيء تواصله أي كوسواس به سجن نفسه ونفتيش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 marka allah wuxuu leeyahay dadkiin waa waan abuuray naftiisii ku soo saasi waxay way fikradda qalbigiisa ku jirtaa ama haa xumaata ama haa samatay waan ugaayb wa ta'ala halka ku yaala hablun wa وأعملش ما يلبيلحنا وفضيع ما يلفظك وما هالليه قفكم بني آدم من قول القول إلا أك لديها أكثى سوحا رقيب إلالي أثيد ديارنا عندهن عن أولي حني الله فيولي من حبل الوريط وقال أقدر وياه مركه إلا ومن ذم يدك سخف فدي ومن بليحنا الله أي غرية ma wuxuu ku hadlo qori ma se shark iyo khayr ku bay qori culimada qad la bandiga waxay malaa'iktu qotday ariso la bandiga Marki khamiis saa waxa shari iyo khayr ahaay oo waxa waxa marku Kemidiksa aha kumma, oka khail kaboreja, aha kumma. Marko khail vuohi sammajou. Halda kielösikumma joo, joo, joo, joo. Marko sheri sammajou, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, ونحن أنا وأغرب ونجدوا إنها إلية حقيقة من حلول المريض حادقة حول المريض كله إذ وقتبا نجدوا هاي يتلقى المتلقى يعني لبدي كل ما يجي أي كل ما ننكر يسوع يمدين قائدون أي فضيان على اليمين يكتب وعن الشبعة لبيته ما يلفظ بني آدم كم من قول قول إلا أكاذب لديه أكثى سواها رقيب إلى علي عديد الضيارة وانتهى لنا مركز وجاء مركز ويتم من سكرات كل ما شاء الله السكرات كذب الحق نبت يقين تعيذ الله يقال الله محلاذ لذلك كاسي ما هو يكنت هذا التحيد من حقيس منه حجس هذا نوعنا في خو والله لا في ما شذي سور سور ذلك يوم كسور كلا فوفه يوم البعيد وما لنتي إلا بلقاه و جاء من كل نفس النف كل جمعها حال ولا صعود سائق متكحينا يا أيها الشهيد من تكم رخاتك إلى قدر ذي بركان سال له لقد كنت وحده في غفلة هلمان من هذا وحنا ما أنت له عمر خاتك عيا فكشفنا وأنكشفنا حاجة غداك الضبالة كيكس يوم أرجعه ما أنت حديد في قيّة سليمان إن له ما أنت سبحانه وتعالى وحليث كردت منو تكباي من وحقيد لدوره بركان waxaad diidaneyd ka araysaa waka markaasa inta maasha Allah dafaysoor khila afuf waan maalintii la balan qaaday Alla inuu dadka isu keenidoona markaasa hadana naf walba waxa la socda ku kaxeynaya oo maxsharka geeynaya yaa ku kumar qaata kicin markaasa la dhigi qiflaad kaga sugnaaynta maanta qiflaad kaga sugnaay waxay dhaacay oo لف بدا يهرق اقلو مالن تاساي نو دم سمرك واهول بنو الي نغقو بركات كلي جا جوق او وحول بلغا قولي حوناها صليق قرانك لا إله إلا الله دا بلدش وحونها لغا قوري وغان مقلي شيخ حدا في تشكشغادا شعب سلا بو هبان يا صد حسي ساكويدن ولو ميل الا اتغو كسو خلوه ميد با شيخ هو وغويي بود ميل إلا ب وبالوم بيلا جيغووي نينيري بالاي وارون واسي سكرة الموت لما شاد سكرات كيسب الحق <تصفيق> حالوك الدهيه يقال له حلو دي ذلك كن ما شيء وي كنت ادهي تيدو كي كررمن حجس ونفقه في السور السر بركا ذلك كاسور كلفوف يا يوم الوحيد وأنا خدي يد ماشي بلن هذا وجاء أدوي من كل نفس النف كل جد معها مع هذا حلو يسائق متكحينا ييجي وشهيد متكمرقاتكعدي يي لقد كنت وحده هذا بالوده في غفلة هلمان من هذا وحن هذا نعيت كل حجرو فكشفنا وين فانعك عققلاقه ضابق يبان كافني حق الله أركلاءه فبصره كا اليوم تحديدك تحديده كأفضل وقال مرقه قال وحدي قدينه ساحب كيسه hada kanu ma ladeey wixagteeda wixii ahaa weey aciidun oo diyaar ruuxigu dabadu ka wada soomaa qariinki adduunka ee malagii la isaga ma is mackamadiigay waa kanu waxaan gudun waa kan ruuxigu farta ku fiiq wagaal wuxuu dhigiis qariinuhu saahibkiisi adduunka la joogti jiray malag ahaa hada kanu ma ladeey aqteeda wixii ahaa weey aciidun waa diyaar balka soo alaadhii alqiya fi jahannama jahannama ku tuura kullu kafaarin galnaa madna عندن وما ذحذق منا عندي بدن للخير خيرك معتادين هتجوزوا بدن مريبن وشكله الذي خجّال يلم على الله لم يعش إلهن إله آخر أكله فألقياه كتورة في العذاب عذاب كا شديد الرعب بركه ألقياه إلا إنك كلي أحد كليه لس عدي تصنيع ماشي لغة عرب إن تصنيع إلا نقي لقد عربته وسائر إن مفرت كسيط تصنيع ذلك ولا هذا وسأقول لك يا كريدان إلّي يده وسائره الله سبحانه وتعالى qareenkiisiba wuxuu dhii waxan wa waxan hayay marka oo caniido oo madax adag oo aan khayrka ogolayn oo gabadfalo oo shaki qaba ku turnaarta salaadii wa كله كفار قال المبطن كله عنيده وماذا هذا منا عندي دبذا للخير الخير معتدين كبطفلة مريبة وشكيلة الذي جعل يعلي مع الله لم يس إله إله آخره خلاه فألقيه في العذاب كطول أشد قال قاره وحدي قرينه قرين كان شيطان كياه قال وحدي قرينه كيل سعد الشيطان كها ربنا رب جيوما أتغيطوا أنو ملو منن ولكن كان وحواها في الضلال بعد بعيدون ف qalaalaw xudhi la taqsatay miilay akseeda ku doodina meeshan doodima taale ku doodina waqad qadamtu waan idin horo maray ilay ku xageen biil wuxeedii goodigi wa qalinkii mari ahaa qariinkan waa sheedanka uu ka bari noqon maalinta ilaahay anu mallu miday sagaal sanad boodhi sheedanka xaal ka adiga hadal أول بني دي دي قال الله إخدام اليمنى الصحب made of the truth has said, please Your God, we are herewith right here and we dah 큰 but the reason because God gavem Him His mind then brings Him to us ones says that the truth will not give us None we have your kingdom I will go to God that He will sin ما يبدل القول حكمة قولك لما بدل الذي أكثيد وما أنا أنجومي إيه بذلا من كذول مياه قولك أدمه قول كثيد لمدله معنده هرب عن دجنين إذن كسب حين مركه ذات ديدين ودمين في قادم ويدين حكم قاسدي هرب ما, ما يبدل ولا مبدل القول قولك لدي الذي وما أنا أنجومي بذل إيه بذلا من للعبيد ذلا لقد عربته حي أمثلته مبالغين فعال أما العسال فأنا شراب مركا ما يشان ظلامتو بذي ظلم وهي إلا هذه الليلة والظلام وظلم بذن ميه إنه ظلم يريليه ما يشان صابح مركا بالظلام بذي ظلم ميه للعبيد أضوما يوم مال بل حسب عليك نقول عنوده لجهنم عنوده هلم تلاعتي مبوح حسنتي وتقول واحد هلمي مزيد كورا سيمة مترا الله يقول صادر وزلفة الجنة جنذنا وعلى شهدوين للمتقين متقينة له شهدوين غير بعيد تفقدت ادائس يقال وحلده هذا كلمه تعد الوحيد الي ابو هيوي لكل اواب كتبه كان بدن الله لو يبه حفيدنا الى الى حق الى الله وله مال انت جهنم هلم ثلاثه مبو حسنتي اد قليه وهي كو فسين هل من مزيد من برنامج ملي يوم معناه النق لكن سده كلا كفي عنه تي هل يكرديو وي هل من مزيد هل من مزيد حديث صحيحه مركا سنبغه صفه او كعبير الله قدمتيس kumadisa safadhu kaabrayu allah duldig markaas ay qad qad qad lih markii intii loogu talagalay la galiyo iyada jannat hoosli shuguud kale yaa lagu abuuriyo la bulay waan wada farisannay adigu de hadithkan u وحي سيكدهر بيح يوم ما بالحسن ابن الحسن قول ان اذهل لجانما اذهل حلم ثلاثه مبو حسنتين وتقول وحي هل من مزيد زياده ما كرته بركاسو الله غمدي سين تودل سيفد النبي غمد بو كابر قدام بو كابر من مركه وجلفت الجنه جندني للمتقين المتقين غير بعيد انت فقه كحاليت يقال لهم هذا كلمه كي ويتو عدونا لا يدين يبهي با خوتو وكيم بذن خوليق حفيظن ولاليا من با لو يبو هي خاشير الرحمن الله الرحمن كبقي بالغيب مغنذ الى الى بلانتي سما رغني وجاء لي بقلب قلب منيب ان غشوبدن تو بكين الله وله سبحانه وتعالى هذا ما تعد لكل اواب حفيظ من هلكا هور كبدلو من با لو يبو الرحمن الله الرحمن كبقي بالغيب مغنذ كبقي وجاء لي من الله ولي بقلب قلب منيب وتوبكن بدن او قال لهم حلاهدي ادخلوا ها بسلام نبي تقولي كوكا ادخلوا بسلام ذلك كان أي نشجنا يوم الخلود ومالت وارد انت ودك لا سواق <تصفيق> هذا قول للجور ادك وارق قالوا الجنة الخلود لا موت بعده قالوا النار كنا خلود لا موت بعده ويوم الخلود هذا كان ادخلوا ها بسلام نبي تقولي كوكا لذلك يوم الخلود كوارد يوم كذي وين ما فيها ولدينا deena ak زيادة زيادة oo ziyada baa waxaadna ziyadada waxa lagu fasiraa aragsada markay jannada dadku ilaahan yu alla dihi xan idin yeela haa lawad number 1 kii